قُلْ تَعَالَوْا أَقْرَأْ مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَن لاَ تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْ تَعَالَوْا أَقْرَأْ مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَن تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ من إلاك نحن نغزقكم وإياهم ولا تخفروا أولادكم من إلاك نحن نغزقكم وإياهم ولا الفواحش ما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون غيركم وصاكم به لعلكم تعقلون